إذهب إلى فرعون إنه غض فقولا له قولا لي لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا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 آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً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 له لسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى فلما يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس إقوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني من الصلاة لذكري إن الساعة آماتية لكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسأى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه, واتبع هواه فتردى الله ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهشت بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها هدود واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية نخلا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 أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نستطرحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله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 سُعِدْ لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا أَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا أُوحِيَنَا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 إذ تمشي أختك فتقول هل ذلكم على من يكوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذ هباك واخوك باياتي ولا تني في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا هل علّه يتذكر أو يخشى؟ قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا أو يطعن؟ قال لا تخاف إنني معكما إنني معكما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 إنا قد أوحينا إِلَيْنَا أَنَّ الأذاب عَلَى من كذب وتوالد قال خمر ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أحقق كل شيء إن خلقه ثم هدى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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخلا